يقول نرجو توضيح مسألة المهدي المنتظر لان يوجد قنوات على القبر الاوروبي يقولون قد واسا فيهم فرقه الاحمديه يعني ويستندون باحاديث البخاري ويطالبون بالمبايعه للمهدي فقط وانهم لا يردون اي شيء زيادة عن الاسلام نقول الاخ يعني هذا اولا لا يجوز لك أن تفتح على هذه القناة ولا أمثال هذه القناة التي ترث البدع وتشكك في دين الإسلام فهؤلاء ليسوا على مله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا على دين الإسلام هؤلاء يقولون انهم فيه النبي بعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدينون بغير ديننا وان كانوا يتشدقون بانهم على دين الاسلام ثم كلمه المهدي المنتظر هذه ليست عند اهل السنه والجماعه ان هذا من كلام الشيعة اما اهل السنه والجماعة فيقولون المهدي ولا يقولون المنتظر اما كلمه المهدي المنتظر عند الشيعة المهدي ده هيخرج من سرداب وهم ينتظرون خروجه فالفرق بين اهل السنه والجماعة أنهم بيؤمنوا بان هناك رجلا سيخرج في اخر الزمان اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الله تبارك وتعالى به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما وهذا سيكون في اخر الزمان بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى عليه السلام لكن الشيعة يقولون بغير ذلك وهؤلاء طبعا يستدلون بادله مكذوبه أي احاديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم واهد السنة الجماعة يقولون بخروج المهدي ولكن دا يقولون انه منتظر انه موجود في سرداب وانه وتايه وانه يخرج في وقت من الاوقات والكلام ده لا ما يقولوش بكده ولكن الاحاديث الوالدة عند اهد السنة الجماعة ايضا صحيحة لكن ليس كما يقول هذا الاخ دي ما بستدل من البخاري وفيش ادلة في البخاري تؤيد الكلام اللي يزب اليه الشيعة